نحمده ونستعيره ونستغشرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا منضل له ومن يبلل فلا هادئا وأشهد أن لا إله إلا الله وحبه لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقل الله حق قادر ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وخلق الليالي ففضل رمضان على سائل الشهور وفضل عرفة والجمعة والعبدين وأيام التشريق وأيام العشر على سائل الأيام وفضل ليلة القتل على سائل الليالي كما أنه سبحانه وتعالى خلق البقاع والأماكن ففاضل بينها وجعل جزيرة العرب وأرض الشام أفضل البقاع ففضل جزيرة العرب بمكة والمدينة وفضل الشام بفلسطين وفلسطين بالقدس وفضل القدس بمسجدها مسجد سليمان عليه السلام مسران به إلى محمد صلى الله عليه وسلم عُرِج به إلى السماء من أرضها وصلى النبيين في مسجدها قال سبحانه سبحان الذي اسرى بعبه ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرياه من اياتنا انه هو السميع البصير فضل الله عز وجل القدس لا لاتل تربتها او بنائها او هوائها او مائها او جنس اهلها او لونهم او ثارهم وإنما فضلها مع مكة والمدينة على سائر لقاع الأرض وجعلت مسجدها فضلا على سائر المساجد إلا مكة والمدينة حيث جعل مسجدها هو المسجد الثاني في تاريخ بناء المساجد عند المشار روى البخاري ومسلم عن أبي ذرق رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع للناس أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة قال أربعون سنة فهو مسجد مبارك وأرضهم مباركة وما حوله مبارك وأسباب بركته كثيرة منها ما لحقه بالبركة ما لحقه من البركة بمن صلى فيه من الأنبياء من داول وسليمان وما بعدهما من أنبياء بن إسرائيل عليه السلام ثم بحلول عيسى بن مريم عليه السلام وإعلانه الدعوة إلى الله عز وجل فيه وما حوله وأعظم تلك البركات حلول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك الحلول الخالق للعادة وصلاته فيه للأنبياء عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء إن الله سبحانه وتعالى وصف أرض الإسراء بالقدسية فقال على نسان نساء عليه الصلاة والسلام يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تقتلوا على أدباركم فتمقربوا خاسرين وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مسجدها من المساجد التي تشد الرحال إليه للعبادة أول خالي ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى وقد فضله الله عز وجل بفضائل أخرى منها ما أخرجه النسائي والرماجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما فرغ سليمان رداهول من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا ودعا حكما يصادف حكما وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا قرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجوا أن يكون قد أعطي الثالثة وثبت في أحاديث كثيرة لا بأس في أسانيلها أن أرض المقدس هي أرض المعشر والمنشر ففي حديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس فقال عليه الصلاة والسلام ارض المحشر والمنشر ايدوه فصلوا فيه وفي صحيح مسلم من حديث النواز بن سمعان ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم افضر ان عيسى بن مريم يدرك المسيح الدجال بباد لد فيقتله ولد قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس الصلاة مضاعفة بخمسين ومئتي صلاة ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام دليل هذا حديث أبي ذرن رضي الله عنه قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل أمسجد رسول الله أم بيت المقدس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي في المسجد النبوي أفضل من أربع صلوات فيه يعني في بيت المقدس ولا المصنى هو ولا أن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه شبر الفرس هو الحبل الطويل ليشكن أن يكون للرجل في آخر الزمان مثل شطر فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها وهذا الحديث سنته صحيح كما في الأمان المنة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة واحدة في المسجد الأقصى تعدل مئتي وخمسين صلاةً كما أشار هذا الحديث وأشار الحديث أيضاً إلى دليل من دلائل النبوة حيث أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن مؤامرات الأعداء على النسجد الأقصى وبيت المقدس ستستمر وتتصاعد وتشتج لدرجة أن يتمنى المسلم أن يكون له موضع صغير بمقدار سوت الرجل بمقدار عصاه أو قوسه يطل منه على بيت المقدس أو يرى منه جزءا يسيرا من بيت المقدس ويكون ذلك عبدا أحب إليه من الدنيا جميعا ولا شك أنه يكون بعد ذلك الفرج والنصر إن شاء الله تعالى ولله الأمر من قبل ومن بعد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أيها المسلمون لقد عرف قادة المسلمين وأئمتهم منزلة بيت المقدس في الإسلام ولذلك صرفوا له من الهم والهمة ما يستحقه منذ عصر الصحابة رضي الله عنه وأرضاه فهذا أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرحل من المدينة إلى الشام ليسدرم من النصارى مفاتيح القدس بيده وليباشر الصلح معهم بنفسه ولم يجعل هذه المهمة بغيره وأشهد هذه وأشهد على ذلك الصلح كبار القادة من الصحابة رضي الله عنهم في العام الخامس عشر من الهجرة وضاب عليه الجزية عية وهم صاغرون وأقلى بيت المقدس من الصلبان والأصنام شهد على ذلك خالد بن الوليد وعبد بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية ابن أبي سفيان وغيرهم وكتب هذا العهد وحفر على الانتدار في السنة الخامسة عشرة من الهجرة فرضي الله عن الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحفظ لله لرب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا عن الظالمين وأشهد أن لا إله عند الله وحده لا شديك له ولمصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسول خاتم الأنبياء وإيمان المرسلين شهد ذلك الفتح والصلحة فلال رضي الله عنه وأذن في المسجد الأقصى بعد فتحه كما أذن في مسجدي مكة والمدينة وولي القضاء في بيت المقدس عبادة بن الصامت رضي الله عنه وسكن فيها إلى أن مات ودفن فيها ومن يومها صار الصحابة رضي الله عنهم يتوافدون على بيت المقدس لزيارته ويشدون الرحالة إليه حتى أقام بعضهم فيه مجاورا لمسجده فمات منهم كثير ماتوا مجاورين لبيت المقدس لشرفه وفضله وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إلى بيت المقدس فيصلي فيه لا يريد إلا الصلاة فيه ولا يشرب فيه ماءً حتى تصيبه دعوة سليمان عليه السلام ظل بيت المقدس في يد المسلمين ما يقارب خمسة قرون إلى أن تزعه النصارى منهم مرة ثانية وبغي في أيدي النصارى ما يقارب تسعين سنة إلى أن قيد الله عز وجل صلاح الدين الأيوبي طهر الله عز وجل به بيت المقدس من رجس عبدة الصلبان ولم يكن ذلك أمر سهلا بل ما حصل هذا الفلح إلا بعد إصلاحات كثيرة وجهاد قويل وتضحيات جسيمة طيلة تسعين سنة حتى إنهم نقلوا من سيرة صليح الدين أنه كان لا يرى إلا مهتما مغتما بل كان عزوفا عن الطعام لا يتناول منه إلا الشيح الجسير ولما سئل عن ذلك أجاب قائلا كيف يطيب لي الفرح والطعام ولذة المنام وبيت المقدس بأيد الصليفيين ولما بلغه من بعض المنجمين العرافين أنهم كانوا يقولون إن صلاح الدين سيفتح بيت المقدس وتذهب إحدى عينيه فأجاب رحمه الله رضيت أن أفتحه وأعماه رضيت أن أفتح بيت المقدس وتذهب عيناي في سبيل الله وكافأه الله عز وجل على همته تلك بأن يسر له أسباب الفتح وأعاد بيت المقدس إلى حظيرة الإسلام والمسلمين أيها المسلمون كما أن المقعد بيت المقدس منزلة عظيمة عند المسلمين فاعلموا كذلك أن لها منزلة عظيمة عند اليهود والنصارى ولم فيها أحلام ونبوآت لم يتخلوا عنها إلا ومكاربون فاليهودي يدعو على نفسه بالشلل والخلص وعدم الكلام إن هو نسي القدس فيقول الواحد منهم إن نسيتك يا أرشالين أرشالين يعلمنا بذلك بين المقدس إن نسيتك يا أرشالين فلتشد يميني ولينتصت لساني لحنكي إلا ما أكرت إن لم أرفع أور على قمة ابتهادي ولن يرضي اليهود ما أقضوه من الأرض حتى ينسيطلوا على الأرض كلها فهم يقولون كما نصت كتبهم على ذلك أعطني شبراً من الأرض شبراً واحداً من الأرض واتركني أجعله لك ألف شبر ولا, تسني كيف ولا تسألني كيف فتوحد اليهود على هدف واحد ألا وهو الاستيلاء على القدس ثم التوسع شيئا فشيئاً إلى ما جاء رها حتى سيطروا على شرق الإسلامي بزعم أن يستعمرون سياسياً واقتصادياً كما يقولون وما كان من يهود أن يترحوا لو أن من أدار الصراع معهم وحارب معهم عرفوا لبيت المقدس في فضله فهم لا مقاتلون من أجل أرض أو تراب أو من أجل ماء وأشجار وبنايات وإلا لقبلوا مكاناً آخر يسكنونه ولكنهم يقاتلون المسلمين باعتقادهم أنهم أولادهم من غيرهم وبزعمهم كذلك أنهم يريدون بناء هيكلهم المزعوم هيكل سليمان في الألفية الثالثة من تغريخهم العبري فكيف يوجد السلام والأمان مع اليهود وهم أهل الخيانة والغضر لم يرحموا الصبيان الرنبع ولا الشيوخ الكبار ولا العجائز كيف يرجى السلام معهم وقد قتلوا الأنبياء بغير حق وسففت لما أمر كيف يرجى السلام مع اليهود وقد قال الله عز وجل فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا هؤلاء اليهود هؤلاء اليهود الذين كانوا انجس الامم واقذرها وكانوا اجبل الامم واخوزها قال الله عز وجل عنهم ولئن قلنا انهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود اعدهم لو يعمروا الف سنه لو يعيشوا الف سنه وما هو بمزاحزهي من, من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون فهم اهل وذلة وتفرق واختلاف بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حقه قال الله عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما تطفون إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة فقد كان اليهود ذليبين خالجين إلا بحبل من الله وهو عبد الذمة والجزية وحبٍ من الناس وهو عقد أمان لهم من بعض المسلمين ولكن لنضي الله أمراً كان مفعولاً صار الأعزة أذلة وصار الأذلة أعزة وصار من كان يأخذ الجزية بالأمس يدفعها اليوم بشكلٍ أو بآخر ولا يظلم ربك أحداً إنما نسمعه ونراه اليوم في أرض فلسطين والله لا يحزننا كثيرا انه لا يحزننا كثيرا ولكن ما اهون العباد على الله اذا هم عصوه وقالوا امر وتبعوا امر كل جبال عنيدا ضيعنا اوامر الله وعكفنا على الكبائر والموبقات ركن كثيرا من المسلمين الى غايات الذين كفروا ومنظماتهم ولم يتركوا الى الله سبحانه وتعالى فوكلهم الله عز وجل اليهم فظلموهم وذللوهم قال الله سبحانه ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون فلا عجب والحال كما ترون بعد, بعد الله تعالى ان يسلط اليهود علينا وأن يعبثوا في قدس المسلمين وأن ينتهكوا الحرمات فعن عبد الله عمر رضي الله عنهما قال سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة والعينة نوع من أنواع بيوع الربا إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر يعني جريتم وراء الدنيا ورضمتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلق الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى نينكم فاللهم عليك باليهود ومن هاودهم اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في فرستين اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك اللهم ألنا فيهم عجائل قضرتك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجسونك سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه